السلام عليكم اود بالثناء انشكر ربنا جل وعلا الذي تعالى من لديه تعالى من شؤوننا ومسيره اعمالنا يهدي الله تعالى في امتداد طريق فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا الا ما علمت لنا انك انت العليم حتى أحباً أخوة الله كما تعودنا نقضي هذه النعوذات مع القصص في الغراء واليوم بمشاة الله يتبعه تعالى أخوة الله نقضي هذه النعوذات مع قصة بطلع لنا المفاهيم الحقيقية التي يجب أن نقيم بها الناس تقيموا في قيم الإنسان كيف تقيم أي إنسان هذه القصة تلطق هذا. هذا الأمر هذه القصة أخوة في للقصص التي ذكرت في سورة الكهف فنحن سنقف مع القصص القرآن الذي ورى في سورة الكهف وكما علينا في خطبة الجمعة الماضية قلنا إخوة من سورة الكهف في رسول صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجَّال المسيح الدجَّال إخوة أعظم فتنة منذ خلق الله عز وجل لآدم إلى قيام الساعة هي فتنة مسيح لماذا يا إخوة هذه الفتنة عظيمة؟ لأن هذا الرجل يدعي أنه الله ومعه فتن عظيمة معه جنة ونار جبال من خبز من الطعام يمر على الخاربة حتى تأرضك لأخربه لأخريفه كنوزكا فتخرج الكنوز كيعاسين من ناح ذلك إخبار لفتنة عظيمة يقتل الرجل فأتيه الرجل لقول له أرأيت إن أحييت منك أباك تؤمن بي فيأتيه شيطان في صورة أبو أبيه في صورة أمه هذا ربك فيعبد من عز وجل ولذلك رسول قد ما من نبي من وحذر أمته من الدجال ما في رسول من الأنبياء أو نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته من الدجال ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذر كما من الدجال تحذير شديد لدرجة أن النبي إخوة وصفه وصف يعني لا يمكن يشتبع على أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا بين أظهركم وأنا حجيجكم وبإن خارج بعد يبقى ابن قال فكن أمرين حديشه وذكر النبي من خضولك هذه الفتنة قال من سمع في الدجال فلينأى عنه زي كم تقع الفتن بكش وظهر بنا في من سمع في الدجال سمعت به أن تذهب نال فهذه الفتنة قال فلينأى عنه متى يظهر يظهر إخوة إذا ترك الخطباء في المساجد أو على المنابل الحديث على الدجاء فاختبأ فيه جهن كثير فيظهر عنده ليه؟ يظهر تطوى له الأرض تطوى له الأرض يدخل كل البلاد ما على مكة والمدينة إنه محرمتان عليه من يدخل مكة أو المدينة فرسول بيقول من قرأ سورة الكهف عصمة من الدجاء وهذا الدجاء أعظم فتنة يا خب ما العلاقة برسولة الكهف وبين أعظم فتنة على رجل الأرض قلنا لأن صورة الكهف تحدثت عن أنواع كثيرة من الفتن في داخل الصورة عن تحدث صوت الكهف أخوة عن فتنة الدين فتنة الدين المتمثلة في مين؟ بقصة في قصة أصحاب الكهف ونحن سنقف معها لكن ليس اليوم يعني قصة أصحاب الكهف لدينا تحتاج منها إلى أكثر من ثلاث دروس شباب مؤمن ويجدوا قومهم يعبدوا غير المولى تبارك وتعالى ماذا فعل؟ طارقوا ما فيه قوهم وفروا إلى الله عز وجل فروا لفين؟ إلى الكاه قال فأروا إلى الكاه في تفر من هذه الفتن ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم للفق أنا إخوة أكثر مرة أشبه المسجد بالكاه الذي نفر به أو فيه من الفتن لأني كما قلت والله إخوة لا نجد راحة في بيوت ما نجد راحة إلا في بيوت الله عز وجل أطرح بيتك تجد عندما تتفحت البزن لحال تزداد غمّاً على غمّاً وحزناً على حزن على حال الأمة الإسلامية وحالنا خلاص تسمع أنت المنافقين والروب ذا كما قال النبي الرجل التافه إذا كانوا في أمر العامة فسبحان الله بحنا بنفسر من الفتن لذين؟ إلى بولة الله عزبزك أنت كل ما تجد ضيق في صدرك تجد بعد على الله عز وجل التأوي لماذا؟ عليك هذا التأوي فسينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أولكم من الفقر ثم تحدثت الصورة بعد ذلك عن قصة صاحب جنتين رجل عباه المولى تبارك وتعالى جنتين وبكر من أوصفها الكثير والكثير ودى التي سنتحدث فيها اليوم الفتنة الثالثة فتنة العلم مسوء النبي الله موسى عليه السلام من أعلم أهل الأرض؟ هل يوجد أحد أعلم منك؟ قال لا أعلم المرأة تبارك وتعالى أمره أن يذهب إلى الرجل الرجل أخوى النبي من أنبياء الله عز الخضر نبي المرأة تبارك وتعالى قال آتيناه رحمةً من عندنا الرحمة يا اللي هو زي المرأة تبارك وتعالى قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك رحمة ربك اللي ايه؟ تتقسموا النبوة أنتم تقسمون النبوة كلما تنزل في قلال ولا تنزل في قلال لا هذا ليس لكم والخضر نبيه لكن موسى عليه السلام نبيه ومن قلعز من الرسل فموسى أفضل من الخضر موسى أفضل من الخضر ومع ذلك ربنا يبعثني فاضل يتعلم من مين؟ من المفضول فهذه فتنة يخبر كثير من الناس يغتر بالعلم من أن يعطيه علم فيبدأ يتكبر بهذا العلم ثم بعد ذلك السورة فأخذ من فتنة السلطة والتنكين أو القوة وهذا متمثل في مين؟ قصد القرنين رجل الطواف الذي يقف في مشارك الأرض ومغاربة وإذن حتى إذا بلغ مقلع الشمس مغرب الشمس وهذا قلو في القصف قلنا يخوى المحرك الأساسي بكل هذه الفتن مثل الدين، مثل الماء، مثل علم، فتنة السلطة هو الشيطان من المولى عزيزي قال في السلطة الكاب في وسط الصورة قلنا للملائكة تسفلوا لآدم فسجدت إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي فتتخذونه وذريته أرياء من دوني وهم لكم عدو لئس للظالمين بدأت. لماذا محرك المحرك كل يخط الفتنة هذه. ثم بعد ذلك اخوتي فيلا كنا. المولى عز وجل ذكر لنا في نفس الصورة العصر من الفتن. يعني ذكر لك فتنة الماء. وفتنة الدين. وفتنة السلطان وفتنة العلم. لكن كيف تنجو? فتنة الدين. تمثلها في قصة اصحاب الكهر. النجاح منها يا إخوة شيء بعد إن كان تصمونا تبارك وتعالى ماذا قال؟ قل وصبر نفستك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيء يريدون وجهه ولا تعد عيناك عدم يعني أن تصر بصر تريد زينة الحياة من أجل منصف أجل مكان أجل دنيا تترك أولا المصوعة فيه الذين أخبروا عن الله عز وجل تريد زينة الحياة الدنيا ولا تُطِع في, في النقيد يا إخوة العلاج النجاة من فتنة الدين مالا أفعال هو الرفقة الصالحة وإنتقع في فتنة كيف؟ الرفقة السيئة ولا تُطِع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وهو ممكن أن أقرأ لكن ما يقرأ بقلبه بلسانه فقط وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ ما اتَّبَعَ الشرق وكان عمره فضغا فقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليأخير وبعض الناس ينسك من شاء فليؤمن ومن شاء فليأخير وقلت إحنا نحن نصر شاء فليؤمن ومن شاء فليأخير ربنا ماذا قال بعدها قال إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقوة وإن يستغيثوا يغافل بماء كالمهل يشهر وجوه بئس الشراب وسأت متفقا مرتفقة. ما يا اخوة الامر له يا باي فمن شقف اليوم هو من شقف ليكفر? لا. انت معك ابنك يا في بي تقوله يزاكر ما هي بس في حساب في داخل. يقول لك والله انا كده بقى انا عند اختيار او امي لا. ما امر بعدها ماذا? ان للظالمين. والظلم يقول مرات ان الشرك. يا ابني لا تشرف بالله ان الشرك لظلم. اعظم الظلم. بل نجاه في فتنة الدينة يا أخوان أن تفتن في دينك الرفقة الصالحة تازم تكون مع القص نفسك مع هؤلاء ثم بعد ذلك فتنة المال أو فتنة الجار فتنة العلم فتنة المال النجاه منها بعد ما ذكر قصة صحية الجنة الوضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح أشيما تدور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا بعد قصة صاحب الجنتين والباقيات الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير من أمالات عندما عرفت الفتنة ونجاة المال انظر نظرة حقيقية للدنيا أبو يضرب لهم مثل الحياة الدنيا هذا مثل يضربوا المورة وماركو تعالى وسنأخذ إن شاء مع هذا فتنة إخوة العلم وتجد إنسان تعلم العلم ولكن اغتر بهذا العلم ما النجاح إخوة فتنة العلم حتى ما العلم هذا قلنا قبل ذلك ثلاثة أشبار ثلاثة أشبار فقلنا فأحضر أن تكون أبا شبر أبو شبر دي العلم تلت تشبه. مش تقول لكي ده نفهم. فمن دخل في الشبر الاول تكبر. ومن دخل في الشبر الثاني تواضع. دخل في الشبر الثالث علم انه لقى اعلى ما شهر. متكبر باعرف ان هو ابو ايه? ابو شبر. قلو ده انت كي ابو شبر. تكبر بالعلم بتاعي. مهما كاي علم. متواضع. دخل في الشبرة الثانية. يقول لك انا جاهد كل يوم بتعلم. وهذا لذلك يا بالشافيقات. كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي. وكلما ازددت علما زادني علما بجاهدي. انتو انت بستعروا حاجة. يعني اتهد يبقى مش هو كنت ايه. كنت جاهد. فعلمت بعدها حاجة ثانية. يبقى انا جاهد. طيب انا ماشي كلهم شغال بتعلم. انا اساسا جاهل كلما قدمني الدهر اراني نفس وكلما ازددت علما زادني علما مش كل ما زاد في العلم وضربت بجاهل بيها ابدا انا اللي بقول ايه كنت جاهل طب النجاح هو فيتنه العلم ما هي حتى لما تكبر في العلم ان المولى عز وجل والنبي له موسى اذا ضربت علم منه فخرج نبي الله موسى يطلب تعلم احقر الله رحمه انا نبي ومن هذا الذي يتعلم يذهب ويقول له الفتاة لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوق حتى لو سرتي سنوات عديد بس لا في الأصل أتعلم فلما جلس مع الخاضر ماذا قال له قال إنك لم تستطيع معي صبرا والساس بيقول له كده إذا قلت إنك تستطيع معي صبرا بل العصمة من العلم التوارم قال ستجدني إن شاء الله صادراً ولا أعصي لك أمر تقولوني أنك أنت تستطيع معنا صبر مش حصل الدائم قولوا إذا تجدوا كنت الواضع فيديد السلطة أو الجاء والقوة ومسألة في غزة القرر العياج منها إيه؟ أو العصمة منها؟ قول عشق قال بعدها قول هل ننبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيوهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً إن جاء ثم بعد ذلك المولى عزيزي ختموا الصورة بالنجاح من جميع أنواع الفتح ما هي؟ وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد شوف النجاح؟ فمن كان يرث لقاء ربه هل انت ثرت لقاء ربك عزيزي؟ أن تلقى الله بخير؟ تلقى الله عزيزي على طاعة؟ أن تنقى الله تبارك وتعالى هو محب لك فمن كان يرجو لقاء ربي الآية لا تغفل عنها أبدا أعطي خطها أم عينة كلما تضغيك الدنيا وتقع فيها الحق للآمة تالي الآية أنت ترجو لقاء ربي أم ترجو غير ذلك وماذا أرجو لقاء ربي عز قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرب بعبادة الله وقلنا يا المربي العمل الصالح ما كان موافقاً لهادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصالح ولا مشرك بعبادة ربي أحدهم إخلاص فلا نقبل عمل يا إخوة إلا بشبطين الإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما في إخلاص ولا متابعة ما يقبل منك العمل طب أنا مخلص مخلص ولكن لأتبع غير هدر رسول الله إذا أنت مبتدر عملك مرضود لا يقبل الله به طب انا متبع لرسول الله ولكن غير مخلص يبقى عمله بهذا ما عملت الا ده ورقه تعب فيقوله مد الاثنين وزي ما احنا قلنا قبل كده السؤالين اللي لازم تساله لنفسك عندما تبدا اي عمل حد بقى حد معانا نفسك سؤالين قبل اي عمل تقوم به ما هما لماذا وكيف؟ انسى لماذا؟ عايز تعمل ايه النهارده ها عايز عايز عايز تحجي مثلا يقول لك ليه ها عشان تتصل البخره ولا الطياره قدام الباب وتقول حج فريد الفلاني وطبعا دي ايه ولا تروح مثلا انت يعمل لك زفه كده تراجع من الاهان تحج عشان الله يغفر لك تقول دي لا ما هو ليه يا اخويا ولا عشان اسمع الناس عشان ما الطاق الله تعرف ان فلن تطلع للحج عدوه ولبسك الجنبين البيضة ويطلع ولا لبسك الليلة. نفس الاحرام من قبل ما يطمع من البيت. مشغالي لب في مصر لبيك ما؟ الله ما لبيك. طلوا لما? قل لله يا اخي. لله? تبقى تتواضع في الحج. تتواضع فيه? في الحج. لذلك رسول قال لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمع. لا رياء فيه ولا يسم غاء رب وحد الله عز يا اخوان بطئ اليما طب كيف كيف ده حج قال النبي عز الناس اودع عندي اناس تكون شفت النبي حاج ازاي تكونت كما حاج النبي صلى طب انا عايز اجاهد في سبيل الله اللي تجاهد دي تجاهد شنو وجع مثلا شنو المفروض ده باطل ده بدايه ثائب في أي حد تجاهد لماذا؟ وفي سبيل الله لله عز وجل مش الأرض يعني مش للحرية مش عشان أي أمر آخر ندل الله مش سألك سؤالي التاني. كيف كيف تجاهد هل الجهاد ده يقول مش باب من أبواب افتح أي كفق وأي كفق حديد يقول باب الجهاد الجهاد ده هو له أركاب ما أركن الجهاد طب ما هي شروط الجهاد؟ يا ربطي تعلم هذا إبوجه؟ كما يجاهد؟ الجهد الزيت عين أرى صيفه؟ مش بتقول الجهاد الفن الجهاد مش عارف مين لمعنى يا أخواني التي معنى بتضع المعايير الحقيقية التي يجب, يجب أن يقيم بها الناس حديث أخواني متفق عليه الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده النبي أعد في رجل أعد بتورب عنده فمر عليهم رجل رسول صلى الله عليه وسلم قال ما رأيك في هذا ما رأيك في قال رجل من أشراف الناس هذا والله حريم إن شفع إن شفع وان خطب المنتح وحده اي وحده ان لها ما تفروش ابدا راح واحد قال والله جالك وصلت الفلان ده اقول له ما يرد كلامك هنا يا اخي خلاص ثم مر رجل قطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له تباه ده الرجل الاول ما ما حد رجل اغني يا رجل المنصب قال في هذا الكلام مر هذا رجل من فقراء المسلمين فقال مره هذا فقال يا رسول هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حريم إن خطب أن ينكح من ترطب هذا ولنفقه غربان هذا تطار قيام رثب وإن شفع وَإِنْ قَالَ أَنَّا يُسْمَعَ تِسْمَعْ لِمِينَ؟ وَعَدْ كَالِمَا حَضَرَ مَا شَمْ عَضْرِ مَهُمْ مَهُمْ وَعَدْ غَلْبَانٍ فَقِيرٍ مَا تَدَالِمْ مَا تَقُولُ الله إِفْرَنْدَا أَنْصِتْ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يخذ هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا في وجه الفقيل دين تنظرت إلا هذا خير من ملء الأرض خلاص؟ مثل هذا الذي أعجبك إذن تعرفت النزان الذي يزن الناس هل هو النزان يخبر أن تتزل الناس بحيابهم؟ ولا تتزل الناس على قدر مواصبهم؟ ولا تتزل الناس على قدر أموالهم؟ يا إخي أنا بنا تكلم يا إخوة في هذا أمر واقع ولذلك أنت جالس الآن مدخل على الكرة دونين. واحد شاهده بثبات لك كده مدخل على أخوة الفقير ما تقيه مكلمة لي. عشان مره الخلل يا إخوة الذي يدخل على قلوب الناس أنا أقول لك وأنا أسألك سؤاله هذا الفقير قد لا تعبأ به ولا تلقي إثمام أصلاً لكن الثاني لا إن هذا احترم أسألوا عن الذي جاء لأجله يا هذا المزلز ذبه ليه مزل الناس هذه الرصة تذكرك المقييس ورزلت يا أخي لو صدت عن هذه المقييس استريح ودفعك الله عز وجل لأن كل مقييس المقييس التي يقيس بها الناس إلى زواج يعني تبقصوا مثلا عشان الكرسي ولا المنصب داخل. هذا المنصب الى? الى زوال. قصوا عشان مالوا? هذا المال الى زوال. قصوا على اي شيء. كل هذا الى زوال. ما يا اخوة? باقي. اسلام يا اخوة? رفع سلمان فارسي. سلمان ذا عبد يتبحب الشيء. رأس وعمل كل أبوكي سيدون وعتقى سيدون سلمان هذا رضي الله عنه أخرى بلاد حبشة والمؤذن الذي سمعه وسلمان كان بلاد فارس ورسول سلمان ومننا أهل البيت زي لكن ليش ما قالنا هذا الموازين الذي ذنبها الناس بلاد المراح رضي يقف وصل على الكعبة يؤذن اذي في مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انتي يا إخوة. من اطهر ناس اعناقهم القيامه المؤذنون المعتسحون من اطولهم عنقا اطول مؤذن عنقا بلا سيق غير لا يوزن به ولا يوزن به ما ورع صغير اقول قصه صحبه الجنتين لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحفناهما من خلق واجعلنا بينهما زرعا وعفتلت الجنتين آتت أكلها ولم تضرم منه شيئا هذه القصة يخبر المولى عزيزي قال له وضرب له مثل ضرب المثل إخوة له شأنه في العظيم ولذلك المولى طبعا على لماذا ضرب لنا في القرآن؟ وتلك الأمثال وضربها للناس وما يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَابِ الْمَا تسمع عبد مثل يا بقوان الكريم لازم تعلم إن لم تعلم هذا المثل فهو طلبوا ليه تقول له له صراتك معها حديقة وبعدين تكبر على صاحبه هذا ما تعلمك من هذه القصة لذلك عبد الله بعمر بن عرص قالت إذا مرت علي آية فيها مثل ولم أفقه قال فأبكي على نفسك لو مر عليك مثل وانت لم تفقه هذا المثل اتكي عنيفسك قال لماذا قال لأن الله عزه الله هو تلك الأمثال ونضربها للناس وما نعقلها إلا عالمون مولة بارك وتعالى ضرب الطاقة مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سيماً يا رجل هل يستوياني مثالاً ضربة مثال يقول لك أني رجل عبد مسعى العبد دال عشرة مشتركين فيه عشرة فهذا العبد يخفيه أحد أشقى منه يرضي فيه يرضي مان واحد يقول روح يمين فيه شمال تقول لا اتعفوه. رابط انزلت احد. تقول خليك في مكان. وعشرة. طب ولا رجله سيد واحد. يقول له ايه لها بخير ده. ايه جيب سديد. ناب ناب. ليه? لان يا الانسان الذي يعبد غير الله تبارك وتعالى ويتوسط بغير الله. له شركاء. زلك اللي مسلا يا اخوة عايز يرضي البدوي ولا الدسوقي. الحسين. ولا السيدة. ولا يرضي مان. يرضي مان فيه. هو لقى عشان فلان ده مزعج. وبحمول يدخل عشان مان في قبشة. ده لك كم سيد. ولا رجل له سيد واحد. خلاص? اذا سأل. هسأله. اذا طلب يطلب بينه. لكن على الثاني يكون ايضا عندك ركبك و ادعبك تقولك مش عابل سدك او الركب بسم الله سيدي عندك سدك اتعبك و روح مش عابلها مش عابلها محاصيل شعور كل واحد يوم هي اخوة هي ضرب الله في رجل فيه مش ركاء رجل سلم انت رجل هل ليه ستوياني انت هذا انت سيد واحد اذا كل عمك ان ترضيه انا صاحب بينك بامرك بامرك بأمر بامرك بعكسه ابدا المولى عز وجل فرق راض بينهما كذلك رجلين المولى عز وجل اعطى أحدهم جنتين جنتين عباره عن حديقه استاذ ليست طريقه ربنا جنتين ليه جنتين يا قال من اعناء جنتين من اتخال الصورية. ما حرفتين من اعناق. قال وحففناهما بنخل. جنتين الصور بتحمل بحضهم ايه? نخل. واجعين بينهما صرع. في صرعة الربين الايه? بين حلاة الاعناب هادئة. يبقى تحكي لحديقة تحيط بها الاشياء من النخيل. وحظت منه وفلصت هذه الجنة أعنام وزرورة قال ربنا تبارك وتعالى كنت الجنة من آدت أكلها ولم تضرب شيء يعني كل واحدة من هاتان الجنتان أخرجت كل ما يمكن أن يخرج منه كل ما يمكن أن يخرج قال ولم تقلب منه شيء يعني لم تنقص منه شيء تخيل هذا العيد والادنى خلينا يزداد الامر قال وفجرنا خلالهما نهر فجر ده مش ايه لما مرت كده فجر الماء يرفع عشان تكتمل المعنى ثمن النعيم هذا الرجل وجمته من العناب نحيط بها النخل جميع الجهار فلوسة بها كل جنة أخرجت كل ما يمكن أن أخرج منها والمرعق وفجرنا خلالهما نهر قال الله عز وجل له الثمر فبدأ يتحدث مع صدق له لترى نظرة وقال لهم كيف كانت نظرت كل واحد منهم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر من كمانا وأعز نفر وبدأ الحوار هو افتخر بأخبه بأمرين كثرة الماء قلن رجل مع عزوة قوى عن الإجانة يجب دعوه النفر ولذلك قال الله لأحب صلي قال والله تلك أمية الفاكر كثرة المال وعزة النفر كنت عنه يقول الله ده أنا أعزه وده أنا أعزه ولدان رجل معي تحتز به بالمال أو به أو بعشرته أو من تاب المال رأس إخوة ولذلك الإنسان يبتغي العز من عند غير الله عز وجل يأتيه الذل من نفس المكان الذي ظن أن فيه العز تعتز بمالك من دون الله ربنا يجعل هذا المالك ذل لله وهذه والله يخلنا الأمر الموجع فاعتد بعشيرتك وارك ربي ليزلك بأهلك وعشيرتك. اعتد بالكورسي ربي ليجعل ذني لك. فلو أقول دي يخلني هذا ليه؟ ناحية هذا دعم. المرعز يقال ودخل جنته وهو ظالم من نفسي. ظالم نفسه باي يا إخوة؟ بالكوف كما سكعها. ظالم من نفسه بالكوف أني الظلم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه خلاص قال ما اظن تشيل جننتين كده من عين الجو فيه بيقول له صعب انكثر من كمان وعازو نفر دخل الجنه طبعا هو ايه الظالم اللي قال ما اظن أن تبيد هذه ابدا ما اظن ان ممكن الحداق دي يعني كل ما فيها من كل ما من عز ومن خيرات ما أظن أن هذا المال الذي معي ممكن ينفر ورؤوس الفقير ما أظن أن الكرسي والمنصف فيه ممكن يزور ما أظن أن العزوة والقوة التي معي تذهب عني في ذلك هل أخوة ما أظن أن تبيد هذه أبدا يعني تفنى وتزور أبدا فلسي يا أخوة هذا خلل في الاعتقاد عنه خذل فيه في الاعتقاد هذه كثير من الناس طبعاً يقول هذا مع كفرة النعيم لكن بلسان الحال وليس بلسان المقر ولسان الحال يقول أنه هي أنه أساساً أنه ليس معتبر بالآخرة ولا بالمكلم يقول ما أعظنا أن تفنى ليه هذا النعيم الذي أنا في الأبد بحاله ولكن ليس بلسان المقر فرص يقول وما اظن الامر الاخر ما اظن ان تبدا هادي ابدا ووصل امر اخوي ينكر البعث وما اظن الساعه قائما هذا مش ايه مش خيال مش بعث امر يا اخونا اشد من ذلك وزر لو انسان يا اخو البعث حكمه بانه ايه كافر بل حمله ما فيه من مره من النعيم إلى أن يغتر الإخوة أكثر من ذلك أن يغفر بالله تبارك وكعيه ويتمنى الله عز وجل الأمل قال وَلَا إِرُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي يعني لو حدث لو حصل هذا الشكل ومع الأنكم أربعة فشكل فيه أيضا وَلَا إِرُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّا خَيْرًا مِنْهَا مُقَلَبًا هذه الأحسن كمان من جنة الدولة ليه يا إخوة؟ لأن المولى عزيز قد يعطيك النعيم ديك ما لكن الإنسان يقول لما ربنا يعطيه يظن إن ربنا أعطاه لأنه يحبه فهذا خير ليس يقبل عطاء دليل على المحبة وإن ربنا رضع عنا ولا المنع دليل إن المولى تبارك وتعالى صاخة العيام دليل على كده إيه؟ لو كان العطاء كان العقايا أخوة دليل على محبة الله عز وجل. طيب الرسول ماذا أخذ من الدنيا؟ نبي أخوان ما, ما أخذ من الدنيا الشكل؟ نقولنا النبي كان شكل وصفناها بيتي ووصفه كان إزالي. طفل اللي عام 14 سنة جي بسأف أعلى السأف. زوجة سيدة عيشة نيمة والرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي فما كان معرفش يصفت أصلا. لعنى مش اتساع الوصف سيدة عيشة النبي يصدني مش عارف يسود فلما يسود يأخمز السيد عيش لما يقلع سينا عارف يسود من جريد النافر بل والحرار من جريد النافر لذلك لما هدمت حزرات بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جد ضجت بالبكاء وسعيد ابن موسيق قال واددت لو باقيت حزرات النبي صلى الله عليه وسلم عشان كل مسلمياتها تروح كدا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم شوف ترغب ده هالي حالة نبيسة هذي بيتات النبي عندنا تدراتي قاعد ربعا في البيت والله ده نحن نحن نحن انت كده كده انت يعني افقر الخاق يعني قلت المصالحة ده نعيم ده انت في عين. النبي يقول ما رأى النبي رقيقا رقيقا مراققا من القمح يعني خلاص ولا شاة صميطة شامش مش شفاش بعينه اصلي. اننا لم كنت الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلا كشعرين لا يوصل في بيتي رسول الله هنا. هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله. فما تقول ان المردة طبعا وطبعا الكفر واليهود في العين. فما تظن ان ربنا اعطاك للم يحبك لا. او منع للم هو ايه? انه ابغضك قبل. ليس هذا أهل. أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه أما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهل ليس الأمر على ما تقول ليس, ليس الأمر كما فاهمت أنت أن الكفار مع الكلام ده شخص الكفار عندهم بيقولون أحب أمريكا أحب المجرمين الأقل المجرمين الأقل والمال عندهم كل ما نعيب فلات إخوة تجد جبل ينزل عليه المطر تجد الزارع كثيرا تجد مكان جدا صعب حدائق تجد في بيت على هذا الليل تعيش في قي جن مستنع على هذا سبحانه الله يقول الله يضبين العطاء عشا بيحبوه ومنع حولها سبيا بنوتهم لأليس والمنع دين بيه تحب في لايك وضع فقال نظرة استعلم إيمانك صاحبه لنظر نظرة تختلف عليك هذا قال ما أظن الساعة قائمة ولئن رودت إلى ربي لأجلنا خيرا منها من قلب. قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من تراع ثم من نطفك ثم سواك رجلاً. هو خدنا برده الأصل. وزالك أكفرت بالذي خلقك من تراب. لخلقة آدم عليه السلام أصلك. شرعونا قدنا قبل كده من الانتباع في أصلك وفاصلك إيه؟ ما أصلك التراب وفاصلك النطفة. ليس الله المخلوق من تراب لأنت من نطفة لكن أصلك من إيه؟ أصلك من تراب. يعني أصلك تراب نوطأ بالاقدام. وفصلك نطفة تغسل منها الابدام. بكيف تتكبر الله عز وجل? اكفرتك الذي خلقك من تراب. اصل خلقتك. عندما خلق هذا من تراب. ثم من نطفتك. انت من نطفة. ثم سواك يا رجلة. تكفر الله الذي يفعل بك هذا. طبعا على هذا الذي ولذلك نطرف ابن عبدالله نطرف ابن عبدالله رأى يوم من الأيام أحد من ابن آب يصفة وقعه بيمشي مشة كذلك افتخر كذلك بنفسه فطعم فقال ما هذه المشة قال له هذه المشة يبغضب الله ورسوله تمشي هذه المشة وانت متعاجب نفسك بمختار ولادي بشيء الله ورسوله فرد المهاجم قال قبل ان تنكر علي انظر من انا ده بتقول لي من ماشي بيمشيها اي احد تقول له انت انا انا اصلا عشان انا بمشي المشي ده ده اصلا ده اقل ماشي عندي ماشي عايز اقول كده قال قبل أن تنكر عليه انظر ما الأنه قال أعرفك أولك نطفة ماذي يراتي وآخرك جيفة قدر بينها في جوفك العاد راهي بل أنت أولك نطفة ماذي يراتي خلاص؟ وآخرك جيفة قدر راهي تعادلت تقول مثلا خذ الوحي مات تقدر تسيبه يومي واليومين يقولك لأنت انتن أباضي حوالي روايا والله أقرب الناس إليك كيفرهم يوميك شو أنت هو بنفسك تسيبك يومي تعفل ما يصر أحد أن يتحمل رائح هذا تفتخل أوه بهذا الجسم بهذا و... و... وأنت تحمل العذرة تعادله اللي هي ايه قصص المجالس بيظنك حضرات النعم يا غاده طب ان تكبر عليه طيب ما الذي يدعوك ان تتكبر انا اصلي ردي على نادي فقال كبرتني الله خلقني من ترابي ثم من قطفه ثم سوات رجلا ما قال يظن بعد ذلك لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا لكن معناها اخوات لكن انا لكن انا ف حذفت الالف تخفيفا ودمت الميم الاولى النوم الثانية الثانيه لكن نعم هو الله ربي ولا اشرك بربي احد لولا ادخلت جنتك قد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا. أنا أقل من كماله وغلا. طبعا يا إخوة فلولا ازدخلت الناس لك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض الناس قالت إن إذا رأى الإنسان شيئا يحجبه فهيه يقول ما شاء الله تصل على النبو. يقول لك هذا هذا غير صحيح. لأنه يقول ما شاء الله وتصل على النبو وتحصل هذا. نرى لان الرسول قد اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليبارك عليه قل بارك الله لك بارك عليك بارك فيك خلاص معي ابن بارك لك في هذا الباب بارك لك في الله لك في هذا القيام في المفروض يا اخوان بايت الاخ ما يعجبه لماذا تفعل تبارك عليه بارك الله لك خلاص ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله مش مالا ولا بعشرة تنظل أن أكثر منك مالا وأعز نفر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترنا أنا أقل منك مالا ولا لا مش إن منك في المال والأولاد قال فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتي شبه المرض العقيمي أفضل من المال الذي عقاه لك من العضاء الذي عقاه لك فعسى أربي أنه كان من جنتك ويبسل عليها حسبان من السماء فتصبح صعيضاً زلاق الحسبان إخوة هو الصواعي التي ترسل من السماء عبر عن, إيه؟ عبر عن صواعي فتصبح صعيضاً زلق أي اقتلع أشجارها وتدفت ثماؤها وغرق زرطها وزال نفعها لأنه قلنا معنا صعيداً يعني لا نبات فيها تصبح صعيداً يعني لا نبات فيها زلق يعني قررتها المياه تصبح صعيداً زلقاً يعني صعيد ليس فيها إيه؟ ليس فيها زرط لنبات فيها وبعدين زلقاً يعني غمرتها ليه؟ غمرتها المئة أو يصبح ماءها غوراً مقدة أغائر في الجو في الأرض فلا تصنيفها في بيت أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع علىه طلب أي لا تستطيع الوصول إليه بمعاومة أو غيرها إنت أولاً تفحف تأتي لا ويوصلوا على ما هو رون تستطيع له طلبا رأس الممورة عزيزة أخوة ماذا قال قال وَأُحِيطَ بِثَمْنَ لِهِ حضة ايه لثمن لثمن ايه معنى بثمن عزيزة أخوة اصابه عذاب أحاط به واستهلت واستنف عزقين دور فلم منه شيء أمي ويقولون ايه ولم تظلم منه شيئاً يعني ما ترك الشيء مما أخرى تتمنى تخرجه العذاب قال وحيط بثمنه ما ترك له شيء البسطين في هذه الحداة ماذا قال ابو نعزل فأصبح يقدم كفين على ما أنفق فيها وهي خاروية على رموشها لا يقول يالي كلمة لمن أشهر لرحب العالم ولكن لا ينفعل الندم بعد فرات الأوراق ثم يتتنى بس انت كموحي الندم ليخبر بك قبل دام لكن بعد ينزل بك العذاب تذكر عندما تتلم عن قصفة الإسرائيل قصف أصحاب السبت لما ماسخهم الله إليه إلى قرد أو فكان الرجل منهم أنه موسخ يعرف قريبه لكن قريبه ما يعرفوش لان وراه امن غرب فيذهب اليه فيتمسك به فقريبه قال ابا اناهك عن هذا قال فتدمع عيونه وما هل, هل ينفع ولدي او بكى لا خلاص عندما تنزل علينا العقوبه القدريه كنا لا ينفع فهندى ينزل الزلزال والله يا رب فما ينفعلن هذا؟ قل يا ليتني لن بربي أحد قال الله عز وجل ولم يتكن له وهو مش قال لك ما أعزه أخر نعم أعزه أروا تسردني ولم تكن له فئة لنصرونه من الله وما كان من تسر نابك الولاية. من يتولناه يا إخوة تولد الله عز وجل أو ذلك كان الله معه ممن تخاف ابنى معك تخاف مما وإذا كان الله عليك فمن ترجم مالك الولاية الله الحق وخير من ثوابا خير من حكمة تبقى لبعض فرادقات بسيطة عشان على هذه الصورة ولكن من تغصب نبدأ في قصة الخورة في القادم قمتل الله ومن البقاء واللقاء الحديث النام عزوان صدر علي العظيم طرق الساعات الهادي اللهم الحق حقا باطل باطل الله الله في اتباع الحبيب الباطل باطلا وصد عن اجتنابه اللهم قيدنا بالعود السلام من تعن معصيتك ربنا ربنا العلي العظيم عند الشباب الذين دخلوا الارام واقم بلادنا وجميع في عز الاسلام محمد الرحم الرحيم في نظام وامان اللهم احرب بلادنا من كل شر ومن كل بغض لنا سبحان الله لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ساتر